جاءت امرأة إلى نبي الله موسى عليه السلام فقالت يا موسى إنني امرأة لم ألد عقيم فادعوا الله عز وجل أن يرزقني الولد وكان موسى يكلم ربه فذهب موسى عليه السلام يدعو ربه عز وجل أن يرزقها الولد فقال الله عز وجل لموسى يا موسى إني كتبتها عقيما فرجع موسى يخبر المرأة بهذا الخبر أن الله عز وجل قد كتبك عقيما يعني ما في فائدة فذهبت المرأة ورجعت بعد زمن فقالت يا موسى ادعوا ربك أن يرزقني الولد فتعجب موسى وذهب يكلم ربه فقال الله عز وجل لموسى يا موسى إني قد كتبتها عقيما يعني خلاص حكمت عليها بالعقم فرجع موسى يخبر المرأة بهذا فذهبت المرأة حزينة وبعد سنة رجعت المرأة تحمل طفلا رضيعا عجب موسى عليه السلام قال يا أمة الله ما هذا الطفل طفل من هذا قالت إنه ولدي قال ماذا قالت إنه ولدي قالت موسى عليه السلام ألم يكتبك الله عقيما قال نعم لكنني دعوته فإنه رحيم وقلت يا رحيم ارزقني الولد ورزقني الولد فرجع موسى يكلم ربه قال يا رب دعوتك فقلت لأنك كتبتها عقيما فكيف رزقتها الولد قال الله عز وجل لموسى كلما كتبتها عقيما قالت يا رحيم كتبتها عقيما وهي تقول يا رحيم فسبقت رحمتي قدرتي ورزقتها الولد لا تيأس من رحمة الله عز وجل لا تقول ما في فائدة ولا تقول خلاص ما في شفاء ولا تقول أنا سوف أموت فقيرا ولن أرزق أبدا لا تقول هذه الكلمات فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إلجأ إلى الله استعم بالله استغف بالله وكن فقيرا إلى الله جل وعلا وحده إنه الله الله جل وعلا حتى النملة تمشي في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تدب رجلها على هذه الصخرة فيسمعها الله جل وعلا حتى النملة في تلك الصحراء تستغيث بالله أن ينزل المطر فيستجيب الله عز وجل لها حتى السمكة في قاع البحر يرزقها الله جل وعلا نحن كلنا فقراء إلى الله كل شيء في الكون يسبح الله فلما لا نكون فقراء إلى الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار مع أبي بكر الصديق مع صاحبه النبي لوحده مع أبي بكر غار يحميهم من لا سلاح لا جيش لا عد ولا عتاد ما عندهما شيء فقط أعزل النبي مع صاحبه أبي بكر وصل المشركون إلى باب ذلك الغار لو نظر أحدهم إلى قدمه لو نزل الراس شوي لرأى النبي مع صاحبه خلاص انكشف الأمر أبو بكر بكى خوفاً على رسول الله قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يلجأ إلى الله وسينجيك الله عز وجل يا أبا بكر لا تخف الله عز وجل معنا اجعل قلبك دوما مفتقرا إلى الله ماذا تحتاج؟ تحتاجين الولد؟ افتقر إلى الله تحتاج الطعام والشراب افتقر إلى الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم افتقر والجأ إلى الله فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته